ت ك و ن الجبال كالعهن المنفوش فاما من ث ق ل ك م و ا د ي ن فهو في ع ي ش ة واما من خفت موازينه فامه هاويه وما اجراك ما ه يزنى